<تصفيق> قال رحمه الله نعم ذكرها نعم قلنا الرمي ليلا ده لوحه من عباس وايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه رخص لزوجته صفيه بنت ابي عبيد رخص ورد ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه رخص لزوجته صفيه بنت ابي عبيد لما احتبست على ابنت اخ لها ان ترمي ليلا ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد اخر الرمي قال رحمه الله أيضا من شروط الرمي الترتيب من شروط الرمي الترتيب وذلك في أيام التشريق فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة وهذا ما عليه أكثره العلم خلاف الحنفية فإن الحنفية يرون الترتيب بين الجمرات سنة وليس واجبا والاقرب في ذلك أن يرتب سبقا ذكرنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه اشترط فيها شرطان الشرط الأول الترتيب بين أجزائها والشرط الثاني الموالات قال رحمه الله تعالى ويكبر مع كل حصات لحيث جابر في صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصات ولا يسمي إذ إن التسمية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقطع التلبية مع آخر حصات يقول الشيخ رحمه الله يقطع التلبية مع آخر حصات وهذا ما ذهب إليه الشيخ وهو رأي بن حزم وعند جمهور العلماء أنه يقطع التلبية إذا شرع في الرمي لحديث الفضل من العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة وفي لفظ عند مسلم حتى بلغ الجمرة فقوله حتى بلغ الجمرة هذا يدلك على أنه لا يلبي إذا بدأ يرمي خلافا لما يفيده ظاهر حديث الفضل من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة ولأنه إذا شرع في, في الرمي شرع في أسباب التحلل وحينئذ لا يشرع له أن يلبي فالصواب في هذه المسألة أن له أن يلبي حتى يشرع في الرمي فإذا شرع في الرمي قطع التنبية قال رحمه الله ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس ولو كان من النساء والضعفة الذين ابيح لهم الانطلاق من مزدلفه بعد نصف الليل فهذا شيء والرمي شيء آخر الشيخ رحمه الله يقول لك لا يباح رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس وقد جاء في ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمهم ويأمرهم الا يرموا حتى تطلع الشمس وهذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله والصحيح في هذه المسألة أنه إذا قدم من فإنه يشرع برمي جمرة العقبة ولو كان ذلك قبل طلوع الشمس لما سبق أن ذكرنا أن رمي, أن رمي جمرة العقبة هو تحية منا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج عن جمرة العقبة ولم ينزل من راحلته ولم يعرج على رحله حتى رمى الجمرة ولأن الحكمة من تعجيل الضعف ألا تدركهم حطمة الناس ويتمكنوا من الرمي قبل زحمة الناس لو قلنا بأنهم ينتظرون لم يكن هناك فائدة من تعجلهم آخر الليل فالصواب في هذه المساله أن من ابيح له التعجل آخر الليل أنه إذا ورد منه فإنه يشرع برمي جمرة العقبة ولو كان ذلك قبل طلوع الشمس خلافا للشيخ رحمه الله قال رحمه الله وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا ورد إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث يعني يقول لك الشيخ رحمه الله أن رمي جمرة العقبة يكون يوم النحر قبل الزوال وبعد الزوال. في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس قال لك الشيخ ايضا ولو إلى الليل سبقاً ذكرنا ذلك وقلنا بان مذهب بحنيفه والشافعي انه يجوز رمي الجمره ليلا فرمي جمره العقبه يمتد الى طلوع الفجر الثاني من يوم من اليوم الحادي عشر يعني يوم النحر كله وقت للرمي ليلة الحادي عشر كلها وقت للرمي قال رحمه الله فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس, فيلبس ثيابه ويتطيب الشيخ رحمه الله يرى ان التحلل يحصل برمي جمره العقبه فاذا رمى جمره العقبه تحلل وهذا قال به الامام مالك رحمه الله وعند ابي حنيفه ان التحلل الاول يحصل بالحلق وعند الشافعي وأحمد أن التحال الاول يحصل باثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف مع السعي الرمي والحلق والطواف مع السعي الشيخ الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة وقد ورد في ذلك حديث عائشة في سنن نبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء وقلنا بأن رأي بحنيفة أن التحال الاول يحصل بالحلق لأن الحلق ينافي الإحرام فالخروج من العبادة إنما يكون بشيء ينافيها وعند الشافعي وأحمد أنه يحصل باثنين من ثلاثة كما سلف والأقرب والله أعلم أن التحال أول يحصل باثنين لا باثنين معينين وهما الرمي والحلق والتقصير التقصير الرمي والحلق أو التقصير ويدل لهذا حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فعائشة قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله يعني إذا تحلل قبل أن يطوف بالبيت والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف فعل شيئين فعل الرمي والحلق فدل ذلك على أن التحلل الأول حصل برممي والحلق لكون النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل طواف الافاضه فهذا هو الأقرب في هذه المسألة وأما حديث عائشة وحديث حديث عباس إذا رميتم الجمرة فقد حال لكم كل شيء فهذا الحديثان فيهما ضعف وأصح منهما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال رحمه الله لكن عليه ان يطوف طواف الافاضه في اليوم نفسه اذا اراد ان يستمر في تمتعه المذكور والا فانه اذا امسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي فعليه ان ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الاحرام لقونه صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم الجمره ان تحلوا من كل ما حرمتم منه الا النساء فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا البيت صرتم حراما لهيئتكم قبل ان ترموا الجمره قبل ان تطوفوا الشيخ رحمه الله يرى انك تطوف طواف الافاضه يوم النحر اذا لم تطف طواف الافاضه يوم النحر حتى غربت الشمس عليك فانك تعود حراما يجب عليك ان تنزع ثيابك وأن تلبس الازار والرداء مرة أخرى تعود حراما وتنزع ثيابك وتلبس إزارك وردائك واستدل بهذا الحديث الذي خرجه ابو داود فإذا أمسيتم يعني غربت الشمس قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حراما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به وهذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى وسائر الأئمة على خلاف هذا القول الأئمة يتفقون على خلاف هذا القول وأن من أخر طواف الافاضه حتى غربت الشمس من يوم النحر لم يطف للافاضه حتى غربت الشمس من يوم النحر فإنه لا يعود حراما يعني محرما وهذا الحديث الذي سدل به الشيخ رحمه الله تعالى حديث شاذ وإن صححه رحمه الله فكثير من أهل العلم ضعف هذا الحديث وحكم عليه بالشذوذ فالصواب في هذه المسألة خلاف ما نصره الشيخ رحمه الله هنا وما ذهب عليه إليه الشيخ من أنه إذا لم يطف طواف الافاضه يوم النحر حتى غربت الشمس فإنه يعود حراما قال رحمه الله تعالى ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه وهذا هو السنة بعد أن يرمي ويحلق أو يقصر ثم يطوف للافاضه اذا تيسر يذهب الى المنحر وينحر الهدي و ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه ياتي المنحر في منى فينحر هديه وهذا هو السنه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه ينحر الهدي بعد طواف الإفاظة والذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وبعد أن رمى الجمرة ذهب إلى المنحر ونحر لان الشيخ رحمه الله لما تكلم عن رمي الجمره قال لكن عليه ان يطوف للافاضه ثم قال ياتي المنحر ويمكن ان الشيخ رحمه الله ادخل طواف الافاضه او بين انه يجب عليه ان يطوف طواف الافاضه قبل غروب الشمس لمختاره اختاره من انه اذا لم يطوف طواف الافاضه قبل غروب الشمس عاد حراما على كل حال اذا رمى جمره العقبه فانه يذهب الى المنحر وينحر هديه اذا تيسر له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة بدنه ونحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنه وأمر علي بن أبي طالب وقد اشركه في هديه أمره أن ينحر ما بقي فالسنة أن ينحر بيده إذا تمكن من ذلك لعدة أبور الأمر الأول أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن هذه عبادة إذا فعلها بنفسه يؤجر عليها الأمر الثالث أنه إذا فعل العبادة بنفسه اطمئن إلى أن شروط هذه العبادة توفرت فيها بخلاف ما لو أناب غيره فقد لا يطمئن إلى تحقق شروط هذه العبادة فإن تيسر له أن ينحر بنفسه فعل هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتيسر مثل اليوم يوجد الزحام وبعد المكان وكثرة الحجيج ونحو ذلك فليوكل من يثق به أو يوكل المصرف البنك في أن يذبح عنه قال لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان من آخر من منى وكذلك في مكة لقوله عليه السلام نحرتها هنا ومناً كلها منحر وكل في جاج مكة طريق ومنحر فانحروا في رحالكم وهذا كان في الزمن السابق أما الآن؟ فخصصت أماكن ومجازر معينة لنحر الهدايا فيتقيد بذلك دفعا لمفسدة نحر الهدي في أي مكان قال والسنة أن يذبح أو أن ينحر بيده ان تيسر له وإلا انا بغيره سنة أن ينحر ويذبح بنفسه يسر لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنه قال ويذبحها مستقبلا بها القبلة كما جاء ذلك علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أنه كان يستحب أن يستقبل قبلة إذا ذبح خرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح قال فيضعها على جنبها الأيسر ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن وكيفما كيفما ذبح أجزاء لكن الأفضل ما وردت به السنة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن يضعها على جنبها الأيسر ويضع قدمه اليمنى على جنبها الأيمن وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال رحمه الله تعالى واما الابل فالسنه ان ينحرها وهي قائمه معقوله اليسرى قائمه على ما بقي من قوائمها ووجهها قبل القبلة البقر والغنم السنه ان تذبح ذبحا كما ذكر يضعها على جنبها الأيسر ويضع قدمه على جنبها الأيمن يضعها على جنبها الأيسر ويضع قدمه على جنبها الأيمن ثم يقوم بذبحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين كما في حديث عائشه وقال قال الله عز وجل ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة اما الابل فقال الشيخ واما الابل فالسنه ان ينحرها وهي قائمه معقوله اليد اليسرى قائمه معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ووجهها قبل القبلة ويدل لذلك قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فاذكر اسم الله عليها صواف سقطت على جنبها وجبت جنوبها معنى ذلك أنها سقطت على جنبها مما يدل على أنها قائمة فسنة أن تكون يدها اليسرى معقولة وأن تقوم على قوائمها الثلاث كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلاً يذبح له على جنبها قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الكيفية هي التي دل لها القرآن ودلت لها السنة لو خالف وذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح أجزأ ذلك قال ويقول عند الذبح أو النحر بسم الله شرط التسمية شرط لصحة الذبح والنحر قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وفي حديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للحل شرطين الشرط الأول انهار الدم والشرط الثاني أن يذكر اسم الله عليه وإنهار الدم إنما يكون في موضع الذبح في الحلق قال والله اكبر التكبير هذا سنة وليس واجبا التكبير هذا سنة وليس واجبا اللهم ان هذا منك ولك كما جاء في حديث جابر في سنة ابي داود وله شاهد من حديث ابي سعيد قال اللهم تقبل مني كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم فيقول بسم الله وهذا شرط الله أكبر سنة اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني هذه من السنن قال ووقت الذبح أربعة أيام اربعه أيام العيد أربعة أيام العيد يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر وثلاثة أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح يقول الشيخ رحمه الله وقت النحر أربعة أيام وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله يوم العيد وايام التشريق الثلاثه اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر مع يوم العيد ويدل لذلك حديث نبيشة الهذلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ومن ذكر الله عز وجل من ذكره سبحانه ذكره عند الذبح ذكره عند الذبح ولأن هذه الأيام أيام التشريق كما ذكر ابن القيم رحمه الله أحكامها واحدة أو تتفق بالأحكام فهي أيام للرمي وأيام للتكبير وأيام يحرم صيامها فكذلك أيضا تكون جميعا وقتا للرمي تكون جميعا وقتا للرمي وعند وأيضاً استدل الشيخ رحمه الله بقوله كل أيام التشريق ذبح حيث جبير بن مطعم كل أيام التشريق ذبح وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده ويصححه الشيخ وعند جمهور العلماء أن أيام الذبح ثلاثة يوم النحر ويومان بعده قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وهو مذهب الشافعي وأن أيام النحر أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد قال رحمه الله وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأكل من الهدي هدي المتعة وهدي القران تأكل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح البدن ثلاثة وستين بدنا أمر من كل مدينة بضعة بضعة لحم قطعة من اللحم وجعلها في قدر فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم وشرب من المرق فالسنة أن يأكل من اللحم إذا تيسر ولو أكل هديه كله جاز لكن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم قال رحمه الله تعالى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 هو السائل القانع هو الذي يسأل والمعتر هو الذي يطوف الذي يطوف بالبهائم يتعرض يطوف بالبهائم يتعرض للإعطاء لكي يعطى سواء كان فقيرا أو غنيا فالشيخ رحمه الله يقول لك عليه ان يطعم الفقراء كما ذكرنا انه لو اكلها كلها اجزا لكن عليه ان يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم كان يتصدق بنصف كيلو او كيلو الى قره وقال الامام احمد رحمه الله أذهب إلى حديث عبد الله يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا قال الشافعي على النصف يأكل ثلثا ويطعم الفقراء النصف الآخر الشافعي يقول على النصف يأكل نصفا ويطعم الفقراء نصفا لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر قال رحمه الله تعالى ويجوز أن يشترك سبعة في البعير والبقرة كما جاء في حديث جابر يجوز أن يشترك سبعة في الإبل سبعة يشتركون كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه والبقره ايضا يجوز ان يشترك فيها سبعه لكن الغنم لواحد فقط لا تشريك فيها تشريك اجزاء لا تشريك فيها قال رحمه الله فمن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله إذا لم يجد الهدي متمتع أو قارن لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم والأيام الثلاثة المشهور عند أحمد وأبي حنيفة تبدأ من حين الإحرم بالعمرة إذا أحرمت بالعمرة مدى وقت صيام الايام وعلى هذا الان الاخوه الذين لا يستطيعون الهدي يصومون الان الايام الثلاثه لانهم احرموا بالعمره بل وحلوا من العمره ويدل لذلك انه وجد السبب يعني سبب التمتع بالاحرام بالعمره وجد ويستمر الصيام إلى آخر أيام التشريق، يعني إذا جاء يوم عرفة وأنت ما صمت تصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولهذا قال الشيخ ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق الثلاثة لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال. لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي وظاهر حال الصحابه رضي الله تعالى عنهم انهم صاموا ايام التشريق هذا هو ظاهر حال الصحابه رضي الله تعالى عنهم وقال لمن مالك والشافعي بان صيام الايام الثلاثه يبدا من حين الاحرام بالحج لان الله عز وجل قال فصيام ثلاثه ايام في الحج والصواب في هذه المساله ما ذهب اليه الامام احمد وابو حنيفه ان صيام الايام الثلاثه يبدا من حين الاحرام بالعمره اما الايام السبعه فان الله عز وجل قال وسبعة إذا رجعتم في حديث ابن عمر سبعة إذا رجع إلى أهله سبعة إذا رجع إلى أهله فالمراج بالرجوع هنا عند جمهور العلماء أنه الفراغ من أعمال الحج فإذا انتهى من أعمال الحج ولو كان في مكه ولو كان في الطريق يصوم السبعه الايام لان الصيام لا يتقيد بمكان والشافعي رحمه الله اخذ بظاهر الحديث وأنه لا يصح الصيام حتى يقدم اهله قال ثم يحلق نتوقف على هذا ونكمل ان شاء الله غدا فنسال الله عز وجل التوفيق والسداد ونجيب على بعض الاسئله وبقيه الاسئله ان شاء الله الشيخ عبد الله سيكون موجودا باذن الله قبل الصلاه وبعد الصلاه لالقاء درسه وفق الله الجميع لما يحب ويرضي لا ابجل لا ليس بشرط ان تكون محرما صوم الثلاثة الأيام، وإن كنت حللت من العمره ليس بشرط أن تكون محرم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم. يقول الشيخ والدتي مريضة، ولا تقدر أن تأتي للحج. كيف أحج عنها؟ أفادكم الله. نعم يقول هذا يقول والدتي مريضة، ولا تستطيع أن تأتي الحج. إذا كان مرضها لا يرجى شفاؤه فإنك تحج عنها وكيفية ذلك أن تلبي عنها تقول لبيك عن والدتي حجا لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك عن والدتي حجا لبيك لبيك اللهم لبيك نعم أحسن الله إليكم ورد الشيخ يقول السائل كيف يميز بين الهدي والأضحية؟ الهدي نعم الهدي يكون لأهل النسك الحجاج والعمار وكذلك أيضا لا يتقيد بوقت فيجوز لك أن تبعث هديا إلى مكة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأضاحي فانها الاضحى تكون لأهل الآفاق في بلادهم في وقت محدد نعم الله اليكم يقول السائل يوم الجمعه هو اليوم الثالث من ايام التشريق فكيف يحعد الحاج في منى يوم الجمعه اي نعم يوم الجمعه منى ليس فيها جمعه ليس فيها صلاه جمعه وانما يصلى فيها صلاة الظهر فقط <تصفيق> حسن الله إليكم يقول هل يجوز أن يصوم المتمتع العشر في مكة كلها قلنا هذا بأنه هذا جائز ولا بأس ان شاء الله حسن الله إليكم يقول السائل هل مكة كلها حرم <تصفيق> مكة منها ما هو حرم إلى حدود الحرم وقد امتد البنيان إلى الحل نعم